وَكَذٰلِكَ مَّا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَادَ مُطْرَفُهَا قَالَ مُطْرَفُ بَأِنَّا وَجَدْنَا ءَآنَ عَلَى إِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالُوا أَوَلَنُوجِئَ تَكُونُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ أَذًى أَنقُض قَالُوا إِنَّ بِمَا يرتضون به كافرون فنتقم منهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين واذا كان اذا رحم لاذيه وقومه انني برى إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلنا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا فحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليسلهم اتخذ بعضهم بعضا تخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون